الاسناد هذا الاثر الذي بين ايدينا فيه فيه ضعف نعم مقيد عندكم شيء في عله ال ضعيف الاسناد ابو يحيى وهو القتات ضعيف نعم في في اسناده ابو يحيى القتات ضعيف في اسناد هذا الاثر ابو يحيى الذي يروي عن مجاهد ضعيف ولهذا الاسناد ضعيف لضعف هذا الرجل.جزاكم الله خيرا، وبارك الله فيكم، الله الصواب، وفقكم الحق، ونفعنا الله سمعنا، وفر الله لنا ولكم الآن, الآن على سبيل المثال، لما نقول أبو يحيى ضعيف، أبو يحيى رحمه الله، لكنه ضعيف. الآن لما نأتي هل الأثر يعني؟ يثبت عن عن ابن عباس رضي الله عنهما وفي الاسناد اليه رجل ضعيف او لا يثبت نقول ابو يحيى ضعيف ومرادنا ان نتحقق من السند هل ثبت او لم يثبت فاذا كان فيه ضعيف نسميه باسمه ونذكر ما قال العلماء فيه حتى نميز والا بغير هذه الطريقة ما يمكن ان يميز بين صحيح الأحاديث من ضعيفها أو صحيح الآثار من ضعيفها إلا بهذه الطريقة نعم أحسن الله إليك هل لشهر رجب مزية على بقية الشهور وهل العمرة فيه أفضل من غيره هنا أولا ينبغي أن يكون بين ناظري المسلم أصل عظيم في هذا الباب يبني عليه دينه وعبادته وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فالأصل فيما يتقرب به المسلم إلى الله تبارك وتعالى أن يكون مبنيا على مستند وأن يكون مبنيا على دليل ويكون الدليل ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي ذكره أهل العلم وقرره أئمة الدين علماء المسلمين في قديم الزمان وحديثه أن شهر الرجب لم يرد فيه فضيلة تخصه غير أنه من الأشهر الحرم شهر حرام ولهذا الأشهر الحرم كما هو معلوم ثلاثة سرد وواحد فرد وهو شهر رجب فهو من أشهر الله الحرم وأما فضيلة تخصه او أن هناك عباده يختص بها هذا الشهر صلاة معينة مثل الصلاة التي تعرف عند بعض الناس بصلاة الرغائب التي يصليها بعضهم في أول جمعة من شهر رجب وهي لها كيفية معينة فهذه لا أصل لها ولا أساس لها وبين العلماء رحمهم الله تعالى أن لا أصل لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتعبد بها والتقرب إلى الله بها داخل في قوله عليه الصلاه والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد كذلك تخصيص شهر رجب بصيام معين أو بصلاه معينه في أي وقت من اوقاته كل هذا ليس عليه دليل عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه, وسلم عليه ايضا فيما يقع في آخر الشهر في ليلة سبع وعشرين من شهر رجب ويعتقد بعض الناس أنها ليلة الإسراء والمعراج فهذا اولا ليس هناك دليل واضح أن ليلة سبع وعشرين من شهر رجب ليلة الإسراء والمعراج بل الذي عليه أهل العلم أنه ليس هناك دليل في تعيين ليلتها ليس هناك دليل صريح في تعيين ليلتها ولعل في خفاء ليلتها حكمة أرادها رب العالمين أرادها رب العالمين فليس هناك دليل صريح واضح في تعيين ليلة رجب ثم لو أنه ثبت فعلا أن ليلة, ليلة الإسراء والمعراج هي ليلة السابع والعشرين من شهر رجب فيحتاج احتفال الإنسان بتلك الليلة وإقامة أعمال معينة في في تلك الليلة إلى دليل خاص فلنلاحظ أمران اولا ليس هناك دليل على تعيين ليلة 27 أنها ليلة الإسراء والمعراج والأمر الثاني ليس هناك دليل على تعيين أعمال تقام في ليلة الإسراء والمعراج وأمر آخر ينبغي أن يتنبه له ألا وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما عرج به إلى السماء نزل بماذا؟ عندما عرج عليه الصلاة والسلام به إلى السماء نزل بماذا؟ نزل بالصلوات الخمس نزل عليه عليه الصلاة والسلام بالصلوات الخمس أحكام الدين كلها جاءته في الأرض والصلاوات الخمس عرج به إلى السماء وهذا فيه تشريف للصلاة وبعض الناس هدانا الله وإياهم وأصلح أحواننا أجمعين لا يفوت الاحتفال في ليلة رجب والصلاة الخمس يتهاون فيها والصلاة الخمس يتهاون فيها ويفرط فيها أو يفرط في المحافظة عليها في وقتها أو في المحافظة عليها مع جماعة المسلمين وبعضهم ربما احتفل ليلة, ليلة الإسراء ونام عن صلاة الفجر ونام ذاك اليوم عن صلاة الفجر فيكون محافظا على امر لا اصل له ومضيعا لفريضه من فرائض الاسلام ومضيعاً لفريضة من فرائض الإسلام والواجب على المسلم ان يتقي الله وان يتبع سنه الرسول عليه الصلاه والسلام والا تاخذه الامور المحدثه التي لا اصل لها وتشده الى القيام بها يحافظ على السنه واقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة والله اعلم جزاكم الله خيرا يقول ارجو منك يا شيخ ان تنصحني بكلمات تكون سببا في ذهابي وساوس تراودني باني لا استطيع تطبيق ما في الادب المفرد لان الذي قام بهذه الاخلاق يختلف عن باقي البشر بامري اولا بانه نبي ثانيا أن قرينه الذي يأمره بالسوء قد أسلم الله تبارك وتعالى يقول في القرآن والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين والشيء الذي تذكره الآن هو من وساوس الشيطان لصدك عن اتباع سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فلا تلتفت إلى هذه الوساوس وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعد بالله فتعوذ بالله من الشيطان و و ولما راك الشيطان حريصا على درس الأدب وحريصا على سماع أحاديث الأدب المنقولة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وجد قلبك مقبلا على هذه الأحاديث وحريصا عليها أراد أن ينحيك عن القيام بها بهذه الحيلة فهذا فخ من فخوخ الشيطان ومصيده من مصائده وطريقه من طرائقه لصد الناس عن الخير فالمطلوب ف ف من المسلم كما سبق الإشارة إليه يقول عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين يسر فسددوا وقاربوا وأبشروا اجتهد أن تكون على السداد على السنة تماما إن لم تصب السداد فقارب فأنت على خير أما أن يأتيك الشيطان ويقول لك هذه الاحاديث شانها